قناه قناه دينك نجاتك للتصاميم الدعويه الدعويه اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه فعظمت أس أس اسباب دخول الجنه وغلقت ابواب النار فباغي الخير أبواب الجنة أمامه مفتوحة وباغي الشر لا يجد طريقا وصفدت الشياطين سلسلة الشياطين وهنا قال بعض العلم معنى صفدت الشياطين أي أنها لا تصل إلى ما كانت تصل إليه قبل رمضان فيضعف كيدها وتضعف وسوستها لا أن وسوستها تنقطع بالكلية يقولوا لكن كيد الشياطين يضعف فما كانت تصل إليه قبل رمضان لا تستطيع أن تصل إليه في رمضان وقال بعض أهل العلم معنى صفدت الشياطين صفدت مردة الشياطين الكبار أما صغار الشياطين فلا تصفد فالوساوس الموجودة في رمضان إنما هي من صغار الشياطين أما المردة فهي مصفدة والمقصود على كل حال أن كيد الشيطان للإنسان في رمضان يضعف أن كيد الشيطان للإنسان في رمضان يضعف